أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبتل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل واتكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم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 إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه